بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي سينز تقدم قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا طلاوة مباركة لسورة طاها والأنبياء ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما مع الدعاء اللهم انا نسالك من الخير فوق ما نرجو بصوت الشيخ مشاري بن راشد العفاسي من صلاه التراويح والقيام لعام 1431 واربعمائه وواحد وثلاثين للهجره والان نترككم خاشعين مع التلاوه